يا أهلا والله فيكم طبعا الله يعينكم علي أنا أتكلم بسرعة أكل أحرف فالله يعينكم قبل لا أبلش الرتاقة الثانية أشكر او إدات لبرنامج تشكر عبد الرحمن يحي وهو 90% من الحجوزات وهو اللي اقترحها علينا يعني الأماكن هو اللي قال لنا حجزوا هالمكان وهالمكان حتى الساعات حجزوا من الساعة الفلانية للساعة الفلانية شكرا عبد الرحمن يحي الداخل بالنامج تشكرك تعطيك لايك شنب كومنت أي شي تعطيك شكرا وردة كل شيء تعطيك شكرا بدأ حمان إحيا الفقرة الثانية الكنز المكان الأول راح أكون أنا وحمود إن شاء الله في بيرقر كينك المتقابلات المتقابلات اللي ما يدل يدك على حمود أنا ما أدل حلو إذا المجموعة اللي توصل ينزل شخص واحد فقط نفر واحد ينزل بس ياخذ السؤال يشاور ربعه يجاوب على السؤال مثال واحد بيروح حمام عسكم الله يروح الحمام ياخذ السؤال يشاور السؤال. واحد يعان يروح يطلب ياخذ سؤال يشاور ربعه يجاوب على سؤال ياخذ طلبه حلو عشان لأ... لأخر شيء حلو عشان لا تقولون ما قل له تيونوا هناك تقولون تزعلون وتقولون شاء البرنامج الخايص لا احنا قلنا لكم اذا شفنا اكثر من واحد نازل راح نأخركم ومادري بس المهم ودرب السلامة واللي يسوقون سيارة ما داعي تدوسون ودرب السلامة و... ونشوفكم في المتقابلات بيقر كينغ وفمالله